والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمبيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على وذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعتر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير